ان الذين كفروا سواء عليهم اانذرتهم ام لم تنذرهم لا يؤمنون لا يؤمنون <تصفيق> جبنا قلون على سكون من الجمع ذهب معه الدوري ابو عمرو واحد جهشان بعد كده اعطفنا السوسي لا يؤمنون سنجد تحقيق الهمزتين مع الإدخال لهشام أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤملون سنجد تحقيق الهمزتين بدون إدخال لبن الذكوان سنذهب مع عاصم الكسائي والعاشر أأنذرتهم أم لم تنذرهم ديرهم لا يؤمنون هنجيب على صلتني من الجمع سواء عليهم ا انذرته لم تنذرهم لا يؤمنون حنعتف ابو جعفر لا يؤمنون سنجلب تسهيل الهمزتين بدون إدخال لابن كفير أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون سنجلب توسق الصلة القالون عليهمون دون تهمم ام لم تنذرهم لا يؤمنون عليهم. سواء عليهم ام ترتهم لم تنذرهم لا يؤمنون هنجيب التحقيق لروح أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون هنجيب ست المطوئين سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون هنجيب اشباع ورش ولهو في الهمستين المفتوحتين من كلمه له الامثال وله التسهيل هن الابدال مقدم هنجيب الابدال الاول وهن بعدين التسهيل على طول ان الذين ان لم تنذرهم لا يؤمنون ان لوته هم ام لم تنذرهم لا يؤمنون هنجيب حمزه بترك السكت <تصفيق> ان الذين كفروا سواء عليهم اانذرتهم ام لم تنذرهم لا يؤمنون هنقف في السكت سواء عليهم اانذرتهم أم لم ذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة دقلون على القصر قصر منفصل وسكم من الجمع ذهب معه يعقوب نحن نجيب أبو عمر نحن نجيب أبو عمر الوجه اللي على القصر بالباماله كلمه ابصارهم هنعطفه وعلى ابصارهم غشاوة هيب التوسط على اسم من الجمع برضه توصف اظون هيروح مع ابن عامر وعاصم والهاجر وعلى ابصارهم غشاوة هنعطف اماله هاء التانيث لم الحارف غشاوه سنعطف إيمالة أبصارهم على توسط المنفصل الوجه الثاني للدول أبو عملي وعلى أبصرهم غشاوه سنعطف إيمالة ها تأنيف الدول على توسط المنفصل غشاوه سنجيب إشباع ورش مع تقليل كلمه ابصارهم وعلى ابصارهم غشاوة ابصارين ابصا ابصا ابصار ابصارهم ابصارهم هنعطف وعلى هنجيب قلوم على قصر المنفصل وصل اثنين من الجنة وحيذهب معه ابن كفير وابو جعفر ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم رشاوة هنعطف التوسط والصلة وعلى صَارِهُ مُهْشَاوَةٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وما هم بمؤمنين بمؤمنين ين جبنا قالون على سكون ميم الجمع مين راح معاه راح معاه ابن عامر وعاصم والكسائي والعاشر ويعقوب يبقى كل دول نفس نفس الايه مفيش حاجه اتغيرت يوافقوا قالون على سكون ميم الجمع بعد كده قلنا بمؤمنين عطفنا مين بالابدال عطفنا السوسي وذهب معه مع السوسي خل... خلاد على ترك السكت وذهب معه خلاد على ترك السكت سنجيب صلة ميم الجمع لقالون ويوافقه ابن كثير سنجيب صلة ميم الجمع لقالون ويوافقه وس... ابن كثير وما هم بمؤمنين سنعتذ أبو جعفر بمؤمنين هنجيب ورش على قصر بدل ورش على قصر بدل كلمه امنا هنجيب من اول النقط وباليوم الاخر وما هم بمؤمنين طيب في سكت خلاد من اول فين من اول كلمة يبقى مش كل مره هنجيب الايه من اولها لا احنا بنمشي واحده واحده, بنمشي واحدة, واحدة. ومن الناس من يقول امنا بالله دي كل الموافق يبقى انا هقول هنجيب سكت خلاد من اوله لليوم الاخر تمام طيب ليه مش سكت حمزه كله اه علشان خلف واقف في طبق ما يقول يبقى انا هجيب دلوقتي سكت خلاد وبليوم اخر وما هم بمؤمنين حطف على سكت خالد حطف سكت المتطوعي بايه بتحقيق الهمزه بمؤمنين هجيب بقى توسط واشباع البدل لورش ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الاخر آمنا بالله وباليوم الاخر وما هم بمؤمنين <تصفح> يبقى ده كده التوسط وإشباع البدل لورش سنجد ترك الغنة لخلف ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين كده فضل معنى واجه واحد وهو الدوري البصري الدوري البصري الدوري أبو عمر دور أبو عمر له الإمالة في كلمة الناس المكسورة الناس الناس الناسو الناس مفهاش إمالة الناسي صاحبة السين المكسورة دور أبو عمر دور البصري له فيها الإمالة له فيها الإمالة ومن الناس من يقول آمن نا بالله وباليوم الاخر وما هم بمؤمنين يا كلمه فرشية. كلمة وما يخدعون وما يخدعون ايه بقى عندنا اهل سما هيقولوا وما يخاضعون وما يخادعون الباقي كله والثلاثه بتوع الدره هيقولوا يخدعون زي حفص يبقى أهل السماء نافع ابن كثير وابو عمر حقوله يخادعون يخادعون الله والذين آمنوا وما يخادعون إلا أنفسهم وما يشعرون يبقى دقلون على قصر المنفصل وسكون من الجامع راح مع السوسي وراح مع أحد وجهي الدور يا ابو عمر حنعتف الصلة هنعطف الصلة على القصر ورده إلا أنفسهم وما يشعرون راح معايا ابن كثير هنجيب التوسط إلا أنفسهم وما يشعرون راح معايا الوجه التاني للدوري حنعطف الصلة على التوسط لقلوم إلا أنفسهم وما يشعرون حنجيب إشباع ورش على قصر البدل إلا أنفسهم وما يشعرون كده حنرجع بقى نجيب يخدعون أول واحد حيابلنا ابن عابر وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون من راح معاه عاصم والكسائي والعاشر حنجيب إشباع حمزة إلا أم انفسهم وما يشعرون حناتف ابو جعفر على قصر منفصل وسكت ميم من الجمع الا انفسهم وما يشعرون يعقوب على قصر منفصل وسكون ميم من الجمع الا انفسهم وما يشعرون هنجيب بقى توسط وإجباع البدل لورش هنجيب توسط وإجباع البدل لورش يخادعون الله والذين آمنوا آمنوا وما يخادعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون يكذبون عندنا كلمة فرشية يكذبون يكذبون الكفيون بما فيهم بتاع الضرّة خلف العاشر حيقرأوا بت... حي... حي... بالتخفيف يكذبون والباقي والست قراء الباقيين حيقولوا يكذبون بالتجديد يبقى ده إحنا جبنا كده قلون على سكون ميم الجمع راح معاه أبو عمر وهشام ويعقوب راح معاه أبو عمر وهشام ويعقوب حنعتف بقى حنقولي يكذبون حنعتف بالتخفيف بما كانوا يكذبون ده مين عاصم رحمه الكسائي والعاشر هنجيب ورش هنجيب ورش من اول النقل ولا عذاب ليم بما كانوا يكذبون هنجيب ساكت المتطوعي ولا عذاب اليم بما كانوا يكذبون دلوقتي هنجيب في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب اليم بما كانوا يكذبون حنعتف خلاد بما كانوا يكذبون حنجيب خلف على ترك الغنه هنجيب خلف ترك الغنه وترك السكت يعني خلف هنجيب على وجه ترك السكت هنجيب الاول ترك السكت وبعد السكت في قلوبهم مرض فزيدهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون آخر حاجة حنجيب قلوم على صلة ميم الجمع حيروح مع ابن كثير وابو جعفر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 المنفصل وسكون من الجامع بيروح معاه واجه للدولة أبو عامر وروح <تصفيق> وروح فقط لأن رويس حيوقف إشمان قيلة هنجد دولتي قالون على توسط المنفصل وسكون من الجامع قالوا إنما نحن مصلحون روح معاه الوجه التاني للدولة أبو عامر وروح مع ابن ذاكوان وعاصم العاشر حنجيب ترك السكت لخلاد حنعتف ترك السكت لخلاد قالوا إنما نحن مصلحون حنعتف ورش من أول النقل وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون سنجيب سكت حمزة في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون سنقضي في السكت المتطوعي بتوسط المنفصل في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون سنجيب قالون على قصر المنفصل وصلت من الجمع حيروح مع ابن كثير أبو جعفر وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون حنعتف قلوم على التوسط توسط المنفصل وصلت من الجمع قالوا إنما نحن مصلحون حنجيب إضغام السوسي وَإِذَا قِيل لَهُمْ لا تُفْسِدُوا في الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ حانجب بها إشمام هشام كلمة قيلة وقيل وغيدة ثم جيء يشمها لدى كسرها ضمن رجال لتكمله إبقى ده إشمام هشام وهي إشمام حركة بحركة إشمام حركة بحركة وحيروح معه الكسائي إشمام هشام عن ابن عامر وحيروح معه الكسائي وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون حنعطف رويس على قصر المنفصل قالوا إنما نحن مصلحون فَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ إِنَّهُمُ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون انهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون الا انهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون طيب الايه دي ايه اللي حصل فيها احنا بقى مش هنفضل نكرر اللي, بي اللي بيفوت معانا انت تعرفه وتحفظه يعني دلوقتي كان في سيره ميم جامعه وفي توسط وفي اشباع اللي حصل ان احنا جبنا على القصر والسكون تمام وبعد كده عطفنا راح معلق وجه الدوري ابو عمرو والسوسي ويعقوب كده عطفنا قالون على القصر وسيره ميم الجمع راح كثير ابو جعفر وبعد كده على التوسط وسكون ميم الجمع راح مع ابن عامر والعاشر ووجه الدوري وبعد كده جيبنا انفراض قلون توسط المنفصل وصلت ميم الجمع وبعد كده جيبنا اشباع ورش وحمزة يبقى الحاجة اللي احنا بنقولها ونعرفها بعد كده ايه انت تتخلي بالك منها ايه انت تتخلي بالك منها <تصفيق> واذا قيل لهم امنوا كما امن الناس قالوا انؤمنوا كما امن السفهاء ده كده قانون على قصر منفصل وسكون من الجمع راح مع وجه للدوري وراح مع روح فقط فبرويس ما راحش ليه لانه رويس واقف في اشمام قيله تمام هنجيب على التوسط المنفصل وسكون من الجمع هنبدا منين قالوا انؤمن اكما امن هنبدا كما امن كما امنا الناس قالوا أنؤمن كما امن السفهاء راح مع الوجه الثاني الدوله وعمر وابن ذكوان وعاصم والعاشر هنجيب اشباع حمزه على ترك الساكت هنجيب اشباع على طرق الساكت كما امن الناس قالوا قالوا انؤمن كما امن السفهاء يبقى ده حمزه هيقف دي خمسه اوجه كلمة الهمزة السفهاء الهمزه مخترفه سماء السفهاء أي همزة متطرفة حمزة والشام لهم خمسة أوجه في هذه الكلمة إذا كانت مضمومة أو مكسورة لهم خمسة أوجه وإذا كانت الهمزة مفتوحة يبقى حليهم ثلاثة أوجه فقط الخمسة أوجه السفهة السفهة السفهة, السفهة. وعد كده ليكت تسهيل المرام على المادة والقصر ده بالنسبة للحمزة وليكت الهشام برضه تسهيل المرام بس مع التوسط والقصر عشان نشابه لي التوسط هنقول السفهاء السفهاء يبقى احنا دلوقتي جبنا يشبه حمزه على ترك السكت هنجيب قنون على قصر المفصل وصلت ميم الجامعه هيروح معاه ابن كثير هيروح معاه ابن كثير واذا قيل لهم امنوا كما امن الناس قالوا انؤمن كما امن السفهاء طيب هنقف ابو جعفر ابو جعفر واقف فين واقف في كلمه انؤمن يبقى من اول ايه هنقول ايه انؤمن كما امن السفهاء تمام هنجيب بقى توسط المنفصل مع صلة ميم الجمع وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء حنجيب دلوقتي ثلاثة البدل لورش حنجيب ثلاثة البدل لورش وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا قالوا أنؤمن كما السفهاء آمنوا كما آمن الناس قالوا قالوا كما آمن السفهاء كما آمن الناس قالوا قالوا أنوا منك ما آمن السفهاء سوف سكت خلف وَإِذَا قِيلَ لهم آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَا طبعاً إحنا ذكرنا سالفاً الأوجوة بتاعت حمزة ووهشان حنجيب سكت المطوعي وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء يبقى الفرق من سكت المتوعي وسكت خلف المتوعي من فصل أربعة وخلف ستة وحمزة سواء خلف أو خلاد سيقف الأوقف بال... في الوقف السفهاء أما خلف العاشر المطوعي أو العاشر حليق الوقف زي, إيه زي حفص هنجيب بإضغام السوسي وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس وقالوا قالوا أنومن كما آمن السفهاء عندما اشمام هشام وهيذهب معه الكسائي اشمام هشام الكسائي. وإذا قيل لهم امنوا كما امن الناس قالوا قالوا انؤمن كما امن السفهاء يبقى وقفنا وبعد كده عطفنا وقف مين الكسائة هنعطف الشمام رويس لأن رويس له له إيه له القصر له القصر كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء الا انهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون انهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون هم السفهاء ولكن لا يعلمون انهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون اشباع الا انهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون